أراد شخص الزواج من فتاة رضعت مع أخيه الثالث الأصغر بحيث اجتمع على فج واحد لامرأة أجنبية عنهما فهل يحل له شرعا الزواج بها إذا اجتمع شخص مع فتاة في الرضاع خمس مرات من امرأة أجنبية صار أخويني فلا يحل التزاوج بينهما الله أعلم